خوشهيسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بفرمونک قلبش امر خاتم ورجانا كجزء 26 لايات يك لسوره الاحقاف تاك ادي سي لسوره الذاريات بدنج قران خوين شيخ صعد الغامدي بهيواي كاتچ بختورين بوتان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين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 أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أروني ماذا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين.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 واليدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرهفا ووضعته كرهفا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من فِي قبلهم من الجن والأنس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 وَقَدْ خَلَتْ النذر مِن قَبْلِكُمْ مُدْرِمٌ مِّن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكَنَنَا عَن آلِهَتِنَا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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى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 وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءٌ أُولَاءَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ النَّبِيُّ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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين فِي قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْهَا فَيُحْقِرَكُمْ وَيُخْرِجَ أَبْوَالَكُمْ هَأَ نْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ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 ومغالم كثيرة يَأْخُذُونَهَا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ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 بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم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 بسم الله الرحمن الرحيم أفوى القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 إن في ذلك لذكرى لمن كان لهم قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا, وما مسنا من لغوب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 فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ودق الله العظيم